وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاتقوا الله تعالى ايها المسلمون اتقوا الله تعالى بفعل اوامره واجتناب نواهيه والحذر من سخطه وعقابه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله لازال الحديث موصولا عن التصوير وحكمه في الشريعه وقد دلت الاحاديث الصحيحه المتواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم التصوير لكل ذي روح ودلت على ان ذلك من كبائر الذنوب المتوعد عليها بالنار وان فاعل التصوير وهو المصور ملعون بلعنه الله تعالى من سابع سماه ودلت ايضا على تحريم كل تصوير باي وسيله كانت والعبره هناك ما ذكرنا بالنتائج والمسببات اي النظر الى الصور ذاتها لا الى الوسائل والاسباب في ايجادها فانها تختلف باختلاف الازمان ولذلك جاءت النصوص المطلقه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك جاءت النصوص مطلقه عنه صلى الله عليه وسلم ولم ياتي عنه حرف واحد في تحديد وتعيين وسيله دون وسيله بل اطلق الوصف فدل على عموم الوسائل فدخل التصوير النحتي والتصوير باليد وهو الرسم والتصوير بالالات الحديثه بجميع انواعها دون استثناء لشيء منها وبعد استقراء الادله وجد اهل العلم ان الشريعه الاسلاميه الغراء انما حرمت التصوير لذوات الارواح بانواعه لعده امور منها كون تصوير ذوات الارواح مفض الى تعظيمها والغلو فيها وربما جرى ذلك الى عبادتها ولا سيما اذا كانت هذه الصور لمن يحبهم الناس ويعظمونهم سواء كان ذلك التعظيم تعظيم علم وديانه او تعظيم سلطان ورياسه او تعظيم صداقه وقربه فمثل هؤلاء تكون الفتنه بتعليق او نصب صورهم في المجالس ونحوها من اعظم وسائل الشرك والضلال ومنها ان فيها مضاهه لخلق الله تعالى وتشبيها فعل المخلوق بفعل الخالق سبحانه فمن صور شيئا من ذوات الارواح فقد وقع في المظاهات المحرمه بمجرد انتهاءه من التصوير سواء كانت الصوره من ذوات الظل او من غير ذوات الظل هذا اذا لم يقصد المصور بفعله مظاهه خلق الله تعالى فاما اذا قصد المصور محاكاه فعل الخالق بفعله فانه يكفر بهذا الفعل كفرا اكبر مخرجا له من المله والعياذ بالله ومنها ان صناعه صور ذوات الارواح المحرمه واتخاذها فيه مشابهه واضحه بفعل من كانوا يصنعون الصور والتماثيل ويعبدونها من دون الله تعالى سواء كان المصور قاصدا التشبه بأولئك أم لا فمجرد صناعته للصوره او استعمالها على وجه محرم بنصب او تعليق او نحو ذلك يكون حاله شبيها بحال المشركين ومقلديهم الذين كانوا يصنعون الصور ويضعونها في معابدهم تقديسا وتعظيما لها ومعلوم عباد الله ان من مقاصد الشريعه قطع دابل المشابهه بالكفار والمشركين فيما كان في عبادتهم وعاداتهم وهذا اذا لم يكن للمصور قصد في التشبه فاما اذا كان قاصدا التشبه فان اسمه اعظم وذنبه اشد واكبر بل ربما وصل به الى الكفر بالله تعالى ومنها كون الصور ذوات الارواح مانعه من دخول الملائكه الى البيوت كما جاء النص بذلك ويستثنى من ذلك ما ابيح للضروره ومنها ما في الصور من تبذير واضاعه للمال الا فيما اخرجته الضروره فان الانسان مسؤول عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وانفاق المال في التصوير والصور مما لا ضروره اليه ولا مصلحه تترتب عليه فيه اسراف وتبذير وان كان المال المبذول قليلا وهذه العلل عباد الله موجوده في انواع الصور كلها ومنها الصور الفوتوغرافيه ايها المسلمون وقد اشتد نكير العلماء على من اباح التصوير الفوتوغرافي مع كثرتهم في هذا الزمان وخاصه شيوخ الفضائيات فان الغالب فيهم انهم يصدرون الفتاوى هكذا جزافا دون تحري للمسائل العلميه مع تقليد مقيت وتسهل في الفتاوى بل يغلب عليهم اصدار الفتوى على حسب ما يقتضيه الواقع قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله وخلاصه القول ان المبيحين للتصوير بالكاميرا او التصوير الضوئي اصناف ان المبيحين للتصوير بالكاميرا او التصوير الضوئي اصناف الاول علماء مجتهدون في معرفه الحق برئون من الهوى فهم في التصوير متاولون وهذا الصنف قليل الثاني علماء مجتهدون متاثرون في اجتهادهم بضغط الواقع وشيء من الهوى الثالث مقلدون بحسن نيه الرابع مقلدون مع شهوه وهوى وهؤلاء يكثرون في المنتسبين الى العلم والدين الخامس متبعون لاهوائهم لا يعنيهم ان يكون التصوير حراما او حلالا لكنهم يدفعون بالشبهات وبالخلاف من انكر عليهم والله يعلم ما يسرون وما يعلنون فالناس في هذا المقام كما قال الله تعالى هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون انتهى كلامه وحفظه الله وقال شيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى فإن المجيزين لهذه الصور جمعوا بين مخالفة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسهم من فتنة بين العباد ونفسهم من فتنة بين العباد ونفث سموم الفتنه بين العباد بتصوير النساء الحسان والعاريات الفتان في عده اشكال والوان وحالات تقشعره لها كل مؤمن صحيح الايمان ويطمئن اليها كل فاسق وشيطان فالله المستعان وعليه التكلان انتهى كلامه رحمه الله وقال الشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان رحمه الله تعالى واما ما احتج به من اراد الاستحلال ما حرم الله من الصور الشمسيه بانها ليست من الصور المحرمه بحجه انها مسخ الظل كما يرى الناظر صورته في المراه فهذا غير صحيح لان ما يبدو في المراه صوره غير ثابته ولا صنع للناظر فيها ولا يسمى الناظر مصورا ولا تسمى صورته لغة ولا شرعا ولا عرفا واما الصوره الشمسيه فلا يشك من عنده ادنى معرفه باحكام الشرع وعلاله انها من جمله الصور المحرمه لانها لا تاتي الا بالاله المخصصه التي صنعت لها انتهى كلامه رحمه الله وقال ابن باز عليه رحمه الله تعالى التصوير الفوتوغرافي الشمسي من انواع التصوير المحرم فهو التصوير عن طريق النسيج والصبغ بالالوان والصور المجسمه سواء في الحكم والاختلاف في وسيله التصوير والاته لا يقتضي اختلافا في الحكم وكذا لا اثر للاختلاف فيما يبذل من جهد في التصوير صعوبه وسهوله في الحكم ايضا وانما المعتبر الصوره فهي محرمه وان اختلفت وسيلتها وما يبذل فيها من جهد انتهى كلامه رحمه الله تعالى وعليه عباد الله فناكد اليوم على ان القول باباحه التصوير الفوتوغرافي قول شاذ باطل ينكر على قائله وعلى من قلده وان كثر قائلون فان الحق لا يعرف بالكثره ولا بالرجال ولكن بالادله والاثار ان الحق لا يعرف بالكثرة ولا بالرجال ولكن بالادله والاثار قال ابن مسعود رضي الله عنه الجماعه ما وافق الحق ولو كنت وحدك وقال الفضيل بن عياض رحمه الله اتبع طرق الهدى ولا يضرك قله السالكين واياك وطرق الضلاله ولا تغتر بكثره الهالكين فلا تغتر يا اخيي بكثره القائلين بتحليل هذا النوع من التصوير فليس معهم رائحه دليل يصح الاعتماد عليه وانما هي شبه وخيالات تمسكوا بها ولبسوا على الناس بانها ادله شرعيه وتامل رحمك الله ما قاله تبيجري رحمه الله حيث قال فانه لم ياتي في الشريعه المطهره فانه لم ياتي في الشريعه المطهره اباحه التصوير البتة لا لمصلحه ولا لغير مصلحه بل فيها تحريمه على الاطلاق والتجديد فيه ولعن فاعليه والوعيد عليه بالنار ولو ان سبعه من العلماء ولو ان سبعه من العلماء اجتمعوا على قول واحد في مساله من المسائل التي لا نص فيها وكان قولهم فيها وجهها لما كان قولهم اجماعا يجب المصير اليه بل ينظر فيه وفي غيره من اقوال العلماء ويؤخذ بالقول الذي يعضده الدليل من الكتاب او السنه واما القول المخالف للنصوص الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم التصويب والتجديد فيه فانه لا ينبغي ان ينظر فيه فانه لا ينبغي ان ينظر فيه ويقابل بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم بل يضرب به عرض الحائط لانه لا قول لاحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الاها ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره هذه الايه عامه في جميع الامور وذلك انه اذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لاحد مخالفته ولا اختيار لاحد ها هنا ولا راي ولا قول ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال ومن يعص الاها ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا انتهى كلامه رحمه الله تعالى ايها المسلمون ثم مسائل مهمه تتعلق بهذا الحكم يجدر التنبيه عليها المساله الاولى اذا ثبت تحريم جميع انواع التصوير فاعلم رحمك الله انه مما عمت به البلوى في هذه الازمنه تصوير ما تدعو اليه ضروره التعريف بالنفس كبطاقه الاحوال والرخصه والشهاده ونحوها او حمل الصور اثناء الصلاه كالصور التي على النقود مما لا غنى للمسلم عنها مما تدعو اليه ضروره او تقتضيه المصلحه العامه المعتبره وذلك مثل ما يحتاج اليه من الصور في المجال الامني او الحربي او الاداري او التعليمي او الاعلامي ومنه نشر العلم عبر وسائل الاعلام المختلفه او الطبي او غير ذلك من المجالات الخاصه منها والعامه وسواء كانت الصور المذكوره من ذوات الظل او من غيرها يدويه كانت او اليه ثابته او متحركه فكل ذلك جائز لان الضرورات تبيح المحظورات ولكن ذلك مقيد مقيد بما تندفع به الضروره او تحقق به المصلحه فقط فان هذا مما عمت به البلوى ولا مخرج للانسان منه فهذه حكمها حكم اكل الميته للمضطر فحين اذا تقدر الضروره بقدرها فيباح منها القدر الذي تندفع به الضروره المساله الثانيه ان المعتبر في وجود الصوره هو الراس قال صلى الله عليه وسلم الصوره الراس الصوره الراس فاذا قطع فلا صوره أخرجه البيهقي وصححه الألباني و رحمهم الله تعالى فهذا بيان نبوي فاصل لحقيقه الصوره فقال عليه الصلاه والسلام الصوره وهذا لفظ عام ثم بينها بقوله الراس والصور الفوتوغرافيه داخله في هذا العموم لانها يظهر فيها الراس فالمعتبر في صوره الراس فاذا قطع الراس زال الحكم وهو التحريم لانتفاء الصوره ولا يكفي حينئذ ان يخط خطا على الرقبه لايهام فصل الراس عن الجسد كما يظنه العامه فان هذا الفعل لا يزيل حكم الصوره بل لا بد من قطع وازاله الراس لورود النص بذلك والقياس الصحيح وروى احمد وابو داوود والترمذي وصححه من حديث ابي هريره رضي الله عنه في امتناع جبريل عليه السلام دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان في البيت تمثال رجل وفيه قول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم فمر براس التمثال يقطع فيصير كهيئه الشجره المساله الثالثه قول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ان اي الملائكه لا ندخل بيتا فيه كلب او صورة وهذا العموم يدخل فيه الصورة الفوتوغرافيه لانها صورة لغه وعرفا فهي صورة شرعا والعام يبقى على عمومه الا بدليل يخصه وعليه فالحكم معلق بوجود الصوره في البيت لا بظهورها فالحكم معلق بوجود الصوره في البيت لا بظهورها فكل من ادخل بيته صوره سواء ان كانت متحركه كوقت مشاهدة التلفاز ونحوه او ثابته مستقره كصور الصحف والمجلات كصور الصحف والمجلات فان الملائكه لا تدخل بيتا والعبره كما ذكرنا بوجود الصوره في البيت ولا يكفي اخفاؤها وعدم اظهارها بل لابد من اخراجها من البيت لقوله انا لا ندخل بيتا فيه كلب او صوره فقوله فيه للظرفيه اي في البيت صوره وهذا عام وكذلك قوله صوره نكره في سياق النفي فتعم حينئذ ولهذا لا يجوز عباد الله لا يجوز لاحد ان يقتني الصور للذكرى كما يقال وان من عنده صور للذكرى فان الواجب عليه ان يتلفها سواء كان قد وضعها على الجدار او وضعها في البوم او في غير ذلك مما تحفظ فيه لان بقائها يقتضي حرمان اهل البيت من دخول الملائكه بيتهم ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لا تدع صوره الا طمسها ولا قبرا مسرفا الا سويته رواه مسلم فيجب فيجب طمس الصور لهذا الحديث ولحديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب الا نقضه اخرجه البخاري ورواه الكشميهني بلفظ تصاوير وترجم عليه البخاري رحمه الله باب نقل الصور وساق هذا الحديث المساله الرابعه من الفتن المتعلقه بهذه المساله ما شاع عند العوام والرعاه من ارتكاب هذا الامر العظيم والمنكر الجسيم في داخل بيوت الله تعالى التي لم تبنى الا للصلاه وذكره سبحانه ولا شك عباد الله ان فاعل ذلك داخل في عموم قوله تعالى ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبالغ ومن يرد فيه بحدم بظلم نُذِقهُ من عذابٍ أليم قال الشيخ الأمين الشقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان في تفسير سورة الحج عند هذه الآية قال رحمه الله يُؤخذ من هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز أن يُترك عند بيت الله الحرام قذرٌ من الأخذار ولا نجسٌ من الأنجاس المعنوية ولا الحسية فلا يُترك فيه أحدٌ يرتكب ما لا يُرضِي الله فلا يُترك فيه أحدٌ يرتكب ما لا يُرضِي الله ولا احد يلوثه بقذر من النجاسات ومراده رحمه الله الانكار والنصح بحكمه ثم قال رحمه الله ولا شك ان دخول المصورين في المسجد الحرام حول بيت الله الحرام بالات التصوير يصورون بها الطائفين والقائمين والركع السجود ان ذلك منافي لما امر الله به من تطهير بيته الحرام للطائفين والقائمين والركع السجودا فانتهاك حرمه بيت الله بارتكاب حرمه التصوير عنده لا يجوز لان تصوير الانسان دلت الاحاديث الصحيحه على انه حرام وظاهرها العموم في كل انواع التصوير ولا شك ان ارتكاب اي شيء حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من الاقذار والانجاس المعنويه التي يلزم تطهير بيت الله منها انتهى كلامه رحمه الله تعالى اقول قول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم الحمد لله على كل حال واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما ترك خيرا الا دلنا عليه ولا شرا الا حذرنا منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد المساله الخامسه يحرم على الذكر والانثى لبس ما فيه صوره وتعليقه على الجدران او ستره به لعموم النصوص السابقه فانها تفيد تحريم استخدام صور ذوات الارواح وابقائها مطلقا سواء كانت في ثوب او في بيت او في غيرهما فلا يجوز للانسان ان يلبس ثيابا فيها صورة حيوان او انسان ولا يجوز ايضا ان يلبس ساعة او يحمل محفظة او ما اشبه ذلك وفيه صورة انسان او حيوان لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه صور وهذا الحكم عباد الله عام يشمل الصغار والكبار المساله السادسه اختلف العلماء في صحه صلاه من صلى وعليه ثوب فيه صوره انسان او حيوان على قولين اصحهما بطلان صلاته فلا تصح صلاه من لبس ثوبا عليه صوره لانه منهي عن لبس هذا الثوب وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود عليه المساله السابعه لعب الأطفال التي كانت معروفة في العهد القديم والتي تُصنع من الخرق والرقاع فهذه جائزة على الصحيح لثبوته عن عائشة رضي الله عنها في غير ما حديث ومن ذلك قولها كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أخرجه البخاري وهذا يدل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ويقول على وجود هذه اللعاب من التماثيل في بيته صلى الله عليه وسلم وعلى لعب عائشه بها فدل على جوازها وجواز اللعب بها وهذه الالعابه التي على هيئه التماثيل انما هي من اعواد وقطن وخراق ونحوها وليس فيها مظاهات لخلق الله تعالى اذ ليس لها وجه اصلا فليس لها عينان ولا انف ولا فم ولا حركه ومشي واظهار صوت من ضحك وبكاء ونحو ذلك فهذا النوع على هذه الصفه المذكوره يجوز اتخاذه للاطفال كما يجوز ادخاله البيوت وهو مستثنى من عموم النصوص السابقه واما عباد الله اما ما تصنعه المصانع الحديثه من ماده البلاستيك ونحوها بشكل يضاهي خلق الله تعالى فهذه حرام بلا ريب وذالك لما فيها من قوه المشابهه والمضاهاه لخلق الله تعالى فانها تصنع على هيئه صفات المخلوق الظاهره وملامحه ففيها العينان والشفتان والاذنان والشعر ونحو ذلك لا سيما اذا كانت من الحجم الكبير كالاصنام التي توضع في محلات الملابس لعرض الازياء في المحلات التجاريه بل وقد يكون في بعضها من اثاره الغرائز وكوامن الفطره حيث انهم يصنعونها على شكل اجمل النساء وبالوان فاتنه موريه فهذه الالعاب بهذه الصفه لا يجوز بيعها ولا يجوز شراءها ولا تدخل الملائكه بيتا هي فيه ولا يصح قياسها على اللعب المباحه التي جاءت الرخصة بها في الشريعه اذ كانت تصنع من العهن وهو القطن او الخراقه بان يجعل عودان معترضان ويشكلان على هيئه المخلوق الصغير ثم يلبس بالقماش فلا تكون المشابهه والمضاهاه الى هذا الحد الذي وصلت اليه في اللعب البلاستيكيه ولا يكون فيها فتنه كفتنه هذه التماثيل الدمى والله اعلم عباد الله ان التقنيه نعمه في الجمله وقد جعلها كثير من الناس نقمه ان الات التصوير تحول اليوم الى وسيله لنشر الفاحشه في الذين امنوا والمطلع على الاخبار وما تتناقله المواقع وعمت به الصحف وساحات الحوار تلك الاحداث الاليمه التي تحدث لبنات المسلمين في بلدان المسلمين يدرك حقيقه المصيبه لقد غزا اعداء المله هذه الامه في هذا الزمان بطرق واساليب شتى ومن اهم اسلحتهم تلك الصور وما يبثونه من خلال قنواتهم التي تدخل بيوت المسلمين وتفعل فيها ما لا تفعله الاسلحه الفتاكه كم من شاب ضيع دينه وخلقه بسبب ما تعلق بقلبه من الصور التي يشاهدها صباح مساء وكم من فتاه جلبت العاره والشنار على اهلها بسبب ما تعلق بقلبها من الصور لم تتمكن من الخلاص منها حتى نحرت عفتها بيدها وقد ادرك خصوم الشريعه هذه القضيه ولهذا اغرقونا بهذه الصور التي لا يكاد يسلم منها احد حتى في الحاجيات الضروريه التي تشترى لا خلاص لك من صورها الماجنه والله المستعان وما ذاك الا من جراء تساهل في التصوير انها كارثه عظمه عندما ينتشر التصوير بحاجه وبغير حاجه وكانه امر مباح لا غضاضه على فاعله صور النساء والبنات وصور التفسخ والخلاعه واثر هذه القنوات والمجلات واضح وفعل الصوره في النفوس اوضح انها ليست صورا تنقل جراحات ومآسي المسلمين ولكنها صور تنقل عورات نساء المسلمين ورحم الله الشيخ محمد بن ابراهيم حين قال فان المجيزين لهذه الصور جمعوا بين مخالفه احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفث سموم الفتنه بين العباد بتصوير النساء الحسان والعاريات الفتان في عده اشكال والوان وحالات تقشعر لها كل مؤمن صحيح الايمان ويطمئن اليها كل فاسق وشيطان فالله المستعان وعليه التكلان انتهى كلامهم فاحذروا عباد الله احذروا من الوقوع في هذا الشر المستطير وحذروا اهليكم من هذه المزالق العظيمه انما يحصل من تصوير النساء في الاعراس والحفلات والمدارس والجامعات والكليات ثم تنشر في اوساط الناس بل بلغ ببعض الناس ان يحتفظ بصوره زوجته او بنته في الجوال لتنقلب بعد ذلك وتختلس وتنسخ وترسل ثم يترتب على ذلك ما لا تحمد عقباه بليه عمت وفضائح طمت لا نجاه منها الا بالرجوع الى الكتاب والسنه وامتثال ما فيهما من اوامر وحكمه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكاه ونحشره يوم القيامه اعما حفظ الله لنا ديننا واهلينا وذوينا ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين